لقد كان لكم في رسول الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته حياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في مصابيح السنة هذا اللقاء الذي يأتيكم مقدما من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مصابيح السنة ضيفه الدائم هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم وبسمك جميعا نرحب بالشيخ عمر فيك وكن الله شيخنا بكم حياكم الله ورحمة الله وبركاته. ما زلنا شيخ عمر ف يعني نتحدث وندور ونسير ونمضي في أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي هذه المصابيح التي لا شك تنير لنا دروبنا وحياتنا إلى أن نلقاه عليه الصلاة والسلام ونرد حوضه بإذن ربنا جل وعلا. إذا أذنت لي سنتحدث في هذه الحلقة عن خلق من أخلاقه وتصرفه من تصرفاته عليه الصلاة والسلام ألا وهو تعامله عليه الصلاة والسلام مع الغيرة مع غيرة أزواجه مع غيرة صحابته مع غيرة المقربين منه عموما فكيف كان عليه الصلاة والسلام في تعامله مع حالات الغيرة التي تحدث من حوله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله مصطفى نبينا وجمالنا وسيدنا محمد بن عبد الله على آله وصحبه وله ما بعد. اللهم عليه وسلم. الغيرة يعني تفاعل غريزي تسببه ردات فعل معينة الزوجة يثيرها ما يثيرها من المواقف التي تتعلق بضراطها الرجل أحيانا يغار. على عرضه على دينه على, على فأسبابها كثيرة وليس هذا هو حديثنا إنما حديثنا الذي نود أن نركز عليه هو كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع هذا المشهد الذي يتكرر فيقع حيانا من الزوجة حيانا من الصاحب والصديق إلى آخره دعنا نبدأ من البيت جميل. دعنا نبدأ من المنطلق البناء الأول للمجتمع وهو الأسرة من المعلوم لكل مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معددا وكانت له زوجات وهؤلاء الزوجات بشر من البشر <تصفيق> يعني مما غرز الله تعالى او مما جبلهن الله سبحانه وتعالى عليه الغيره واذا كانت الزوجات هن امهات المؤمنين والزوج هو رسول الله عليه الصلاه والسلام فلا عجب ان تكون الغيره عظيمه وقويه وقعت عده مواقف لعل منها ما سبق ذكره في حلقه ماضية في غيرة عائشة من خديجة, خديجة التي لم تجتمع هو إياها تحت سقف واحد بل لم ترها قط و غارت من ذكرها غارت من مجرد ذكرها <تصفيق> <عليه الصلاة تصفيق> من ذكرها رضي الله تعالى عنها هنا نجد العظمة في التعامل النبوي يكمن في أمور أمر عام مع جميع المواقف وامر خاص مع كل موقف أما الأمر العام فهو انه عليه الصلاة والسلام لم يكن ينكر هذه الغيرة من حيث هي لأنها غريزة وليس من شأن الإنسان العاقل فضلا عن سيد العقل عليه الصلاة والسلام أن ينكر شيئا مغروزا في الفطرة وهذا عمر ينبغي أن نتنبه له في تعاملاتنا عموما يعني حينما نتعامل مع الاطراف الأخرى ينبغي أن ننظر إلى هذا الأصل العظيم وهي قضية الأصل أو الغريزة أو الطبع الذي جبل عليه الإنسان يجب أن يكون حاضرا معنا في تعاملاتنا حتى يكون التعامل متوازن هذا تعامل عام التعامل الخاص الزوجات لهن شأن وغيرهن لهن له شأن آخر فيما يتعلق بالزوجات في قصة ذكر خديجة التي سبق الإشارة إليها في حلقة ماضية لم تسمع عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة نابية وحاشة عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منها كلمة لوم على غيرتها لكنه كان عليه الصلاة والسلام يهذب هذه الغيرة يخفف هذه الغيرة بكلمات تناسب المقام فعند ذكر خديجة يقول لها اني رزقت حبها وكان لي منها ولد لم يكن يلومه على شيء من هذا دعنا ننتقل الى موقف يحصل بين زوجتين موجودتين كلاهما في عصمته صلى الله عليه وسلم ياتي ضيف الى بيته صلى الله عليه وسلم ثم يكون يعني في الاصل ان كل زوجه التي تكون لها الليله هي المسؤوله عن ضيافه الضيوف قدر ان تكون إحدى النساء في ذلك اليوم هي التي بادرت وقدمت صفحة من طعام في غير ليلتها. إيه نعم. فعريمة الأخرى، <تصفيق> ها، بأن الزوجة الثانية أو الضر تقدمت طبعاً هنا يعني المرأة ستفهم أنها رسالة سلبية يعني أنا ما بكفوا إني إني <تصفيق> أقوم بواجب الضيافة، آه، فتأتي ويحصل الاحتكاك هنا عند المنتصف. إيه <تصفيق> نعم. فتلتقي الزوجة بزوجة الأخرى والمنتصف صح... هذا كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم فتأخذ فت... الصحفة وتلقى في الأرض و وكم و كم عدد الصحاف في بيته يا ابو و الله سلام و يمر الهلال و الهلالان و الثلاثة هو موقع في بيته نار يعني تتوقع عنده مثلا في كل بيت نعم في كل بيت قدور و لا كان عليه الصلاة والسلام غاية في الزهد هنا كيف علق النبي صلى الله عليه وسلم على المشهد بكلمة واحدة غارت أمكم غارت أمكم أنا أتصور لو أن رجلاً منا رأى هذا المشهد أتصور أنه يعلق كالتالي ويقول ما تستحون في, في حضرة في الضيف لا. الآن أو أمامي أنا مالي قيمة عندكم وفي هذا الظرف وعندنا ضيف وتعملون شيء يخجلنا أمام الناس وماذا لو سمع الرجل تعرف فرصة انتقال الصوت سهلة جدا لا سيارات ولا صوات أجهزة علمية ولا شيء يعني كسر صحفة وهذا النقاش والحوار بين المراتين مباشرة أنا أتصوره سينتقل بسهولة جدا أبدا لم يصدر شيء من هذا غاية ما قال تعليق عن موقف غارت أمكم ثم قال عليه السلام إناء بإناء يعني أنت يا من كسرت صحفتك إن شاء الله نعوضك عنه يا سلام. نعوذك عنه انظر إلى هذا الخلق الراقي في التعامل المعددون بحاجة أن يتأملوا هذا الدرس جيدا و هذا الدرس و مع خديجة وغيرهم من المواقف الأصل لا تذكر هذه عند تلك لكن لو قدر ووجد شيء من هذه المناسبات أو اجتمعنا في سفرة أو نحو ذلك على الزوج ان يكون عاقلا مترفعا عن هذه الغيرة التي قد يترتب عليها صدور كلمات ينبغي أن يكون دوره كدور الحكم بين المتباريين صحة العبارة يحدث معاملة يعني طريقة في التوازن هذا مشهد قد يتكرر في حياتنا يا أبو سامة خاصة في بيوت المعددين ولهذا من حكمة الرجل أن يثير أن يذكر شيئا إن ابتلي وسألته مرة فليكن حكيما في الإجابات العامة في الإجابات التي تخفف الغيرة وأن يصدر منه شيء يقرع الزوجة في غيرتها من, من, من صادم الفطرة فقد أخطأ لا يقول لا تغارين هي مغارة إلا لأنها تحبك لا لا يقول لها هذه الكلمة بل يقول أشكرك مثلا أنا أعرف أن هذه الغير صدرت منك لأنك تحبيني لكن أسأل الله كذا المهم أن يكون حكيما في تخفيف شدة هذا التوتر النفسي الذي منبعه الحب هذا نموذج في التعامل أو الهدي النبوي في التعامل مع غيره الأزواج جميل هناك من يقدر حقيقة وله عنده من العقل والحكمة ما يجعله يقدر السبب وهو ما تفضلتبه وهو الحب له والحرص نعم. عليه والخوف عليه كذلك لكن للأسف بعضهم وش فيك وراي تطرديني وراي شاكه فيني من نعم. من, نعم. من, نعم. من هذا الكلام وانت دائما على هذا الوتر غير يعني تساليني كذا وكذا الزوج العاقل ينبغي أن يعني كما يقال يمتص هذه الغيره ولا ولا ينكرها ولا يصادمها صحيح. هي فطرة وغرزة ونحدث المرأة كذلك أن تكون أيضا ممتزينة وعاقلة جد. في مسألة نعم. غيرتها بحيث أنها لا توصله إلى مرحلة ربما تفسد الأمور نعم. نعم. جميل جدا ما ذكرته غاية الجمال في مسألة الغيرة في داخل البيت دعنا نخرج خارجه فطبع. إن أدينت لي الغيرة على الدين التي هي صفة المحبين لهذا الدين والمؤمنين الحقيقيين صراحةً الغيرة على الدين أحيانا تغلف بتصرفات لا تخدم هذه الغيرة ولا تخدم الدين نعم كذلك نعم عندما تكون الغيرة بهذه الصفة ماذا تنتج؟ كما تفضلت يعني الغيرة على الدين صفة محمودة بلا شك و النبي عليه الصلاة لم يكن يواجه هذا الغيرة الدينية التي تصر بعض أصحابه إلا بتهذيبها وترشيدها دعنا نأخذ بعض المواقف جدا الغيره على الدين أحياناً قد يكون دافعها الغيرة على العرض أيضاً ولا ولم في كاك بينهما مم. مثلاً سعد رضي الله عنه بن بن معال لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم أو لما قال يا رسول الله أرأيت الرجل أو سئل أرأيت الرجل يجد مع امراته رجل قال يا رسول الله ايذهب أحدنا ويأتي بأربعة شهود والله لو عاجلنه بالسيف غير مصفح وبادر مباشرة الغيرة ما يطيق الإنسان مثل هذا المشهد نصر الله لنا ولكم لكم جميعاً العافية فقال الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد ما قال إيش هذا النزق وإيش هذا الطيش لا هذا شيء فطري لا يمكن مصادمته وإذا انظر كيف تتسق هذه المواقف في غيرة النساء ما يمكنها هنا ما قال غيرتك هذه في غير محلها وكذا لا لكن رشدها بطريقة أخرى قال أتعجبون من غيرة سعد إني لا أغير منه والله أغير مني فأثبت الغيرة لسعد وأغيرها له والله تعالى يغار غيره تليق بجلاله وعظمته طيب ايش المعنى المعنى المعنى هنا لا تقتل ياتي حد اللعان الذي جاءت به الشريعه ل لو فتح الباب لربما تجرا كل زوج حصل من زوجته اشكال وقال رايتها واتهم ثم قتلت وان فتح الباب فالشر حكيم وعظيم اغلق هذا الباب ورشد هذه الغيره عندك اشكال عندك تهمه صلى الله عليه وسلم هناك شيء في الشريعه اسمه اللعان يذهبون إلى القاضي وي ويقول يشهد أربع شهادات أن زوجته فعلت كذا وكذا والخامسة أن غضب أن لعنة الله عليه إلى آخر الأحكام المتعلقة باللعان أما قضية قتل لا هذا خط أحمر الدماء حتى لا ينفتح الباب كل من غضب على زوجته أو صار بينهم مشورات يدخلص قال رأيتها وفعلت ودعا ثم ينفتح باب لا يمكن غلقه من هذا إذا عمر رضي الله عنه تقع أكثر من قضية يستثار فيها دينيا دينياً يقع موقف يوجب فعلا في الأصل يوجب أن يقتل صاحبه لكن يبين لهم من السلام الصلاة والسلام أنه ها هنا مانع من الموانع يحول دون ما تريد يا أمر حاطب نبي بلك جميل رضي الله عنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو مكة أعمل خبر وحاول أن يتكتم وهذا تكتيك عسكري معروف من قديم لكن حاطب رضي الله عنه لم يكن من اصل قريش بل كان امرا مجاورا لهم ساكناً في مكة لكنه لم يكن من صليبة قريش أينا. فارسل كتابا يريد أن يعني كما يعبر عنه بالتعبير المعاصر يريد أن يعمل حماية أينا. حماية مم. وليس غرضه كما يعبر عنه أيضا بالدعم اللوجستي أو استخبارات أو شيء يعني. لا معاذ الله. الله هذا العمل من حيث هو بغض النظر عن الفاعل يعتبر بالتصنيف العسكري خيانة كبرى أينا. لأنه أفشى سراً أسكرياً نعم. فبلغ فجاء الوحي ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك امرأة انطلقت لتخبر أهل مكة بهذا الأمر بكتاب بكتاب كما في الصحيحين من حديث علي فارسل الرسول صلى الله عليه وسلم عليا و الزبير وقال انطلقا انطلق فستجدان هذه المرأة في روضة خاخ فجاء وقال لها أخرجي ما معقي قالت ما معي شيء قال قال والله ما كذبنا هذا وحي ما هو سواليف فقالت انصرف عني فأخرجت الكتاب من قرونها واذا بالخبر من حاطب لابي بلتعه ثم سرد لهم الخبر فرجع الخطاب للنفس عليه وسلم مع أنه اوحي إليه ما حاكمه مباشره أو ما فتح مجلس المحاكمة معه مباشره حتى يأتي الكتاب الذي يدينه فلما جئ بالكتاب قال ما حمرك على هذا يا حاطب بل قبل هذا دعني أضرب عنقه يا رسول الله عمر هذه خيانة فعلا تستحق هذا فعلا تستحق لأن هذا جس يعتبر جس أو جاسوسية على الخيانة كشف أسرار دولة فقال دعني أضرب عنقه يا رسول الله خان الله ورسوله فبين شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك يا حاطمة يعني سبحان الله التثبت منهج نبوي التثبت قال يا رسول الله ثم م. ذكر عذره السابق ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ مع, مع يعني عظم هذا العمل من حيث هو بغض النظر عن الملابسات التي فيه اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يضيف منقب بين هذا الرجل الان المكلوم المفجوع بهذه النظرات التي تصيبه الان من الناس والسيوف سيوف الان يعني ترى عمر, عمر يكفي فقال وما يدريك يا عمر الله لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم إنه من اهل بدر لا يمكن ان يكون في البدريين منافق ابدا, أبدا, أبدا هذه الغيره انظر <تصفيق> كيف تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يا عمر لا تستعجل ايش هالعجلة هذه لا هذه غيرها محمودة و, و من حيث هو يستحق لكن هناك آه. عذر يحول دون المضي في تنفيذ نتيجة هذه الغيرة وهي القتل و هنا في هذه القصة دكتور عمر الحالتين المتناقضتين أو, أو المختلفتين <تصفيق> عند عمر رضي الله عنه عندما حمل السيف يريد أن يقطع رقمته وبعد بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم العبارة بكاء رضي, رضي الله, الله هذه الحالة الغير المرتفعة ثم حالة إيه. وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة وهي أن الإنسان يجعل غيرته خلف الشريعة لا لا أمامها لأن أحيانا بعض الناس ما تفضلت قبل قليل قد يلبس غيرته قد يلبس غيرته يعني معنى شرعيا وهذا فعلا ما هو يلبس هو فعلا غير شرعية وأصلها شرعي لكن ينبغي أن نتأكد من منزلتها أين هي؟ هل هي يعني يترتب عليها هل ينفذ مضمون هذه الغيرة أو لا ينفذ لأنه وجود السبب لا يعني المضي بل قد تكون هناك موانع تحول دون تنفيذ أثر هذه الغيرة نعم يعني عندنا امثله أخرى ايضا إذا تأذن نبقى في هذا المسأة الغيرة على الدين عندما أرى امرا أشعر أنه مخالف للدين وأشعر أنه يجب أن يغير نعم بأي وسيلة مساء للتغيير نعم, نعم لو بالقلب حتى جميع هل يفترض مني أنا الغيور حالا أن أقدم للتغيير أو أن أذهب مثلا إلى إلى إلى إمام مسجدي إلى العالم الفلاني إلى الداعي الفلاني إلى المسؤول الفلاني في في في أي دائرة مالية حكومية أو أن أش أغير بيدي جميل طبعا دائرة المنكر تختلف د في منكر في البيت سلطته محدودة هناك ولي أمر للبيت وهناك أفراد عائلة هناك منكرات عامة ما وهذا ما أردته المنكرات العامة المنكرات العامة, العامة جميل الله عليه وسلم رتب لنا قضية إنكر المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وهذه ليست لأحد الناس بل لولي الأمر ومن يفوضه فمن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان هذا هذا الترتيب الشرعي العظيم ينظم عملية الإنكار أنا قد أرى منكرا عاما كما قلت قد أرى منكرا عاما أما التغيير باليد فليس لنا إليه سبيل إلا لمن فوض بذلك حتى لا تحدث فوضى هذا هتفوضى عندنا قضية المم الإنكار باللسان وهنا قبل أن أُنكر يجب أن أتأكد يا شهاب الرحمن يجب أن أتأكد أن هذا منكر فعلا ثانيا هل للطرف الآخر عذر شرعي أو لا لأن قد تكون المسألة أيضاً من المسائل التي يسوق فيها الخلاف فلا يسوق لي مثلا أنا وأنا أراك مثلا على سبيل المثال تفعل أمراً في في صلاتك مثلاً وأنا أعرف أن هذه المسألة مما يسوغ فيها الاختلاف لا يصح لي أن أنكر عليك نعم أتذاكر أنا وياك تباحث أنا وياك في المسألة لكن الإنكار شيء والمذاكر شيء آخر فقد أنا أرى إنسان يفعل شيئا هو عنده مستند شرعي أن ما يفعله له دليله المسألة يقول بها طائفة من أهل العلم بل قد يكون الرجل على قول جمهور قول جموعية العلم في هذه المسألة فهنا لا ينكر في هذه المسائل وإنما يحصل بحثه وذاكره إذا بصفة إنسان عاديا لا أدرك لا أدرك هذه الأمور أذهب إلى من يؤكد أي أي أي ما لي ما أستعجل لأ. في الإنكار حتى أتأكد أنه منكر لأنه إذا أنكرت على شيء لا يصح في الإنكار فقد وقعت أنت في منكر هذا جميل جميل منك في حديثك عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الغيرة الوقت انتهى وقد أتيت ببببجميل ومفيد في دقائق هذه الحلقة وأستودع الله مشاهدي الكرام الذين كانوا معنا طوال هذه الحلقة على وعد بأن نلتقيهم بحول الله تعالى في حلقة قادمة ليستمعوا ويشاهدوا فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم في حديثه وحديثنا معه ومعكم. في مصابيح السنه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه